يا <تصفيق> أيها اَيَوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ غَرِيبًا ظِفُّكُمْ لِبَضٍّ أَنْتَ بَطَأَ أَمَّنُكُمْ كَذَلِكَ أَنْتَ إن الذين يغبون أصواتهم عند إنا <تحفي cartoons> <Heck> no? <تحفيق> <تحفيق> متحنا قلوبهم للتقوا لهم In أنهم صبروا أتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله لا أي ولذين آمنوا إِنْجَاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَائِنَ فَتَبَيَّنُ mere <laughs> لا أنتم الله حبب إليكم أُولَئِكَ هُمْ رَاشِذُونَ I am إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَامٍ Why إئس الاسم الفسوك بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا ولا تدسوا ولا Kiitos! <tikki> <تصفيق> <تصفيق> إِنَّ أَسْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ يَتْقَوْكُمْ Tum. God ah. الله بكل شيء نعليم فلله يمن عليكم أن للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمل